وَمَا أَغْصَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْطَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْطَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيْهَةِ الْحَسَنَةَ فَخَذْنَاهُمْ ضَلَالًا وَلَا شُشُورَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَالرَّقْضِ اَأَامَنَ اَأَن يُنْقَلَ قَوْمٌ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَوَآمَنَ اَن يُنْقَلَ قَوْمٌ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ اَأَامَنَ مَنْ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَبْصِرُونَ الْأَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قروب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآية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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونسعى دعو فإذا هي بيطاء للنظرين قال الملع براقوب فرعون إن هذا لساعر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمدون قالوا أرجح وأخار وأرسل في البدار حاشرين يأتوك بكل ساحر